والذين يضربون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أفجلدوهم 80 جلدة والذين يضربون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة جلدة سَتَجْعَلُوهُمْ تَمَالِين جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُونَ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا سَتَجْعَلُوهُمْ تَمَالِين جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُونَ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاتِقُونَ, وأولئك هم الفاتقون